<تصفيق> الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعمل الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من ثم ارجع البصر كرتين قلب إليك البصر خاسئا وهو حسيب ولقد زينا السماء بمن صابع وجأناه للشياطين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم المصيف إذا أُرقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور تكاد تميز منه لا ما ألقى فيها فول سالق مخزنتها. Ah! Oh. asta la walk oh, And so Inelul ăla Vă mulțumim pentru If different... I أَتَطْمَئِنُّونَ كَيْفَ نَفِيدُ وَلَقَدْ ذَكَّرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ فَكَّرْنَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى طَيْرٍ فَوْقَهُمْ صَافٍّ يَصُفُّونَ يَقْبِضُونَ إنه بكل شيء بصير هذا الذي هو يا مِنْ ذُنُورٍ مَن نَّعَمَ يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ الرِّزْقَ بَل A și u kic قليلاً ما تشكرون قل الذي ذرأكم في الأرض وإليه Why I in Normaloid أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أن فمن يجير الكافرين من عهاد من آمن به وعليه تون قل أستعلمون من هو في ظلاله. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَوْتَهْمَاءُكُمْ غَورًا فَمَنْ يَأْدِيْتُمْ بِمَا